الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا قد بدأنا بالأمس في أنواع البيوع وذكرنا النوع الأول وهو بيع عين مشاهدة فجائز بشروطها والثاني من الأشياء بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم فجائز إذا وجدت فيه الصفه على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلام، ثم قال والثالث هذا النوع الثاني من أنواع البيوع إنما يذكره الآن في هذا الفصل عدنا. وسيأتي تفصيله تفصيلا بينا في فصل خاص به ولكن لا بد من الكلام فيه قليلا لقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ورآهم يسلفون أو يسلمون ومعنى هذا أن الإنسان قد يحتاج إلى مال من أجل أن يتمم زرعه أو من أجل أن يتمم صناعته أو من أجل أن يصرف على على محصوله إلى غير ذلك فإذا أراد أن يبيع جزءا من المحصول أو كل المحصول الذي عنده فهل يجوز ذلك إذا كان هذا له وصف منضبط عند ذلك يستطيع الإنسان أن يبيعه قد يقول قائل لا يستطيع أن يسلم هذا المحصول لعدم توفره أو لعدم نتاجه في المستقبل نقول إن ذلك لا ينقطع غالبا فيستطيع أن يأتي من مكان آخر من نفس البلد في نفس تلك الكمية مثال بسيط أنا أزرع القمح وهذا القمح معين مثلا قمح جوري والقمح الجوري لنفترض له ثلاثة أنواع أول ثاني ثالث وكل نوع من الأنواع معروف لجهة المتعاقدين لو جئنا بعينه أو بجزء من هذا القمح وفرقناه عن جزء آخر يقول أهل الخبرة فيه هذا أول هذا ثاني هذا ثالث مثلا فوصفناه بالذمة هذا الشيء لا يقبل أن يعرض على نار مثلا فلا يصح أن أشتري في الذمة لحما مشويا لأن الناس يتفاوتون في مسألة قدر النار على اللحم المشوي ولذلك هذا يريده قد شم النار شمى وهذا يريده قد احترق وهذا يختلف من هذا الرجل إلى هذا الرجل ولكن القمح وصل إلى حالة جيدة لا يختلف فيها الناس كالتمر مثلا كالزبيب مثلا كالعسل أو كالسمن ناس بدون سمن ديري غنم واضح فهذه مسائل يعرفها الناس قد يقول قائل إن السمن يعرض على النار وكذلك العسل يعرض على النار إن عرض السمن على النار لا للتجفيف، وإنما يكون عرض السمن على النار من أجل إزالة بقية اللبن الموجود فيه وايضا عرض العسل على النار من أجل إزالة الشمع الذي فيه فهو النار للتصفية ما بين الأمرين وليس لحالة جفاف ولذلك لا يصح مثلا أن تعقد في السلم على نوع من الطبخ والله انا بدي صينيه كباب هندي يترى هذا يختلف جفافه من فرن لفرن ومن إنسان لإنسان حتى الزوج في البيت من الممكن أن تفعل هذا النوع من الطعام كل مرة بطعم آخر أو بطريقة من الجفاف فلا تعرف فيها نسبة الماء لا لابد لهذا الشيء أن يكون موصوفا في الذمة وصفا معتبرا أنا تاجر وأريد أن أبيع مثلا أثواب للحج من إزار ورداء اعت... تعاقدت مع معمل من المعامل لإنتاج هذه الأشياء فطلبت منه مثلا أن ينتج لي إزارا ورداء طوله كذا عرضه كذا عدد الخيوط فيه كذا رسمته كذا يوجد نموذج معين لا يمكن أن يختلف الواحد عن الآخر لا في الطول ولا في الوزن ولا في الشكل ولا في اللون ولا في المادة ولا في القطن إلى غير ذلك نفس النموذج الذي أعطاني إياه من الممكن أن يصنع لي مثله تماما هل يصح في ذلك السلام؟ نعم أما هل يصح السلام في الخبز؟ لا يصح لماذا؟ لأنه يوجد فيه ماء نسبة الماء تختلف تقول هذول خبزات ناشفين هذول الخبزات معجنين هذول وسط إلى غير ذلك أيضا كلمة ناشف وسط ومعجن هذه الأشياء أيضا نسبية ما يكون عندك وسط ربما عند غيرك ناشف إلى غير ذلك أو معجن اذا ضبط الشيء تماما في وصفه بالذمة لا أحد يختلف على أن نوع من الفريكة مثلا في حران اذا من نوع قمح معين أنها تأتي في كل سنة مثل بعضها البعض تماما هل يصح فيها السلام؟ نعم يصح فيها السلام الأرز هل يصح فيه السلام؟ نعم يصح إلى غير ذلك من الأم فإذا كان هذا الشيء موصوفا في الذمة وصفا دقيقا و جعلنا عقد أسلمت يعني إليك إلى ذمتك أن تعطيني كذا وكذا في شهر كذا يعني عادة معروف أن السمن ينتج في شهر كذا العسل في شهر كذا يعني القطن في شهر كذا الصوف يجز في وقت كذا إلى غير ذلك فأما أن أطلب شيئا في وقت لا يمكن أن آتي فيه والله بدي بطيخ بعز الشتاء هذا لا يمكن أن يأتي في ذلك الوقت أيضا يجب علي أن أدفع الثمن في المجلس كاملا الآن أريد أن أشتري منك محصول القمح الذي عندك أنا في المجلس انقد لك الثمن كاملا إذا كان هذا يباع بالكيلوغرام بالطن كم طن؟ الطن بمئة ألف ليرة بدي خمسة طن خمسمئة ألف ليرة انقدها لك مباشرة في المجلس وأيضا أذكر لك العقد أسلمت إليك كذا وكذا بكذا وكذا فقبل الآخر عند ذلك صح العقد إذن يجب عليه أن يدفع خذ نصف القيمة الآن ونصف القيمة على الموسم هذا لا يصح يجب عليه أن يدفع القيمة كاملة في المجلس فإذا دفع نصف القيمة إذا قلنا بتفريق الصفقة فإننا نقول يلزمه أن يسلمه فقط بمقدار ما دفع له أما أن أو أن نبطل هذا المجلس واحد عليه دين على شخص آخر أنه أنا السنة لها ازرع قمح ولها أعطيك يا معه عقد السلام لكن عوض عن الدفع هذا بدلا عن الدين الذي لك علي لا يصح لا بد أن ينقض ثمنه ما الطريقة في ذلك؟ لو استعار أو استدان هذا الرجل بدل من دينه استعار الخمسمائة ألف ليرة لإنه عنه خمسة قال له هيا الدينات بعد ما صاروا بإيد مين صاحب الدين عند ذلك يقول له الآن اشتري منك ودفعها له في المجلس هل يصح ذلك؟ يصح قد يقول القائد بالعقد مثل بعض البعض لكن بالشرع ليست مثل بعضها البعض هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا العقد جائز متى إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية؟ على كل حال لا نريد أن نتوسع أكثر من ذلك إذن يمكن لنا أن نشتري عينا موصوفة في الذمة بلفظ السلم لا بلفظ البيع وأن ندفع قيمتها في المجلس وإذا لم يستطع الإنسان أو لم يخرج عنده ذلك المحصول فإنه الغالب يكون في البلاد هذا المحصول متوفرا وعند ذلك يستطيع أن يشتري له من أي مكان آخر فهذا يصح بالزروع يصحه بالحيوانات يصحه بالمصنوعات إلى غير ذلك والثالث النوع الثالث من البيع إذن البيع البيعين مشاهدة جائز بعين موصوفة في الذمة موصوفة في الذمة معنى موصوفه قمح جوري مزروع في منطقة كذا نوعه كذا ما في مانع معبأ في كذا كل شوال في كذا كل الأمور ليس فيه شوائب كل الصفات التي تنفي الغرار ذكرها وينبغي أن يسلمه كما ذكر تماما هذا جائز وهذا جائز أما الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين. عندي فرس في الاصطبل. تشتريها هيك أخي على بردة. بصح هذا البيع. أهل الحمص بيقولوا على العاصي. أهل الدير على الفرار. على البحر كل أهل الساحل. لا يعني إن شاء الله بتحمله وبتكبه بالبحر هذا المعنى. هذا لا يصح بحال من الاحوال لما فيه من الغرر. فقد تكون أحسن فرس وقد تكون أسوأ فرس في هذا الاصطاب، فهذا لا يصح إلا إذا عاين فبيع عين غائبة لم تشاهد أخي شو ما كانت أنا باشتريها منك ولو قلت هذا الكلام لا يصح أبدا لأنك تشتري عينا ليست مشاهدة والإسلام لا يريد الغبن والإسلام لا يريد الغش والإسلام لا يريد الخديعة من الإنسان لأخيه الإنسان والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين فلا يجوز بيعها يعني لم تشاهد لا سابقا ولا لاحقا والله أنا مثلا عندي دراجة هذه الدراجة من نوع كذا بالأمس راها صديقي اليوم أراد أن يشتريها من الأمس إلى اليوم لا تختلف دراجة سيارة بيت دكان هذه لا تختلف من يوم إلى يوم آخر رأها في الأمس وهو يعرفها هذه لا نسميها عين غائبه. هذه حكمها حكم الحاضرة تماما سيارة برا وجينا فيها على صلاة الفجر ونحن قاعدين في المسجد اللي تبيعني سيارتها طيب أنا شوي كان راكب فيها الأمر واضح تماما ويعينها ويعرفها تماما هذه بعين مشاهدة ولو كان أثناء العقد غير مشاهدة هذا لا يضر بدناها لم تشاهد أصلاً أو إذا كانت تتغيها من جمعة أنا شفت عندك سحارة بندوره بيعنيها هي ما بيصح لأنه سحارة بندورة كانت فجاه صارت هلأ شراب أو صارت مثلاً لقاء في القمامه من أسبوع إلى الآن تختلف ولذلك الشيء الذي يختلف لا يصح أما الشيء الثابت لو لم يرى في المجلس وكان معلوما للمتعاقدين فإنه يصح بيعه أما هذا الشيء الذي نريد بيع عين غائبة لم تشاهد لا تعرف كما قلت عندي كتاب عندي مثلا دراجة في البيت عندي غنم شات ماعز بقرة إلى غير ذلك سجاده لم تشاهد هل يصح بيعها لا يصح فلا يجوز بيعها يعني حرام وتعاطي الأشياء المحرمة أخي أنا رضيان والبائع رضيان شو بدكم فينا قال له الله مو رضيان وأنت إنما تع... إنك عبد لله فينبغي عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى الأمر بسطه لكل إنسان لما بيقول لك أنا رضيان هو رضيان قال له الزاني رضيان مع الزانية واللاقي رضيان مع اللوطي في هذه الحالة هل نقلب الزنا إلى حلال؟ لا شرطه فوق الرضا أن يكون موافقا لنص شرعي ما بكف الرضا ويحتاج فوق ذلك إلى الصحة في نص شرعي فإذا لم يكن صحيحا في نص شرعي فإننا لا نعتد بهذه العقود أبدا عندما نقول لا يجوز أي لا يصح عند الله تبارك وتعالى يعني أنت لا يجوز لك أن تأخذ الثمن لأنك لا تستحقه أيها البائع والمشتري لا يصح أن يأخذ الحاجة لأنه لا لا يستحقها أيضا والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحه يعني إذا قلنا جائز معنى ذلك صحيح وإذا قلنا غير جائز فهذا النوع الأول بيع عين مشاهدة فجائز يعني صحيح الثاني بيع شيء موصوف في الذمه السلام جائز يعني صحيح الثالث بيع عين لم تشاهد لا يجوز يعني غير صحيح ما معنى المراد بالجواز يعني ثلاثة جائزة لا كلمة جواز ما معنى جائز صحيح إذا إجابة منها غير صحيح غير جائز يعني غير صحيح وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز ولكن محل هذا يعني إذا كانت معروفه كما قلت كالسياره والدراجة والدكان والثوب الذي لا يتغير قال ولكن محل هذا محل هذا في عين لا تتغير غالبا لا تتغير هل يتغير جلابيه من امبارح لليوم تتغير ثوب يتغير كتاب يتغير نعم في المده المتخلله بين الرؤيه والشراء اذا لم يتغير وهو معروف يصح بيعه ام لا يصح <تصفيق> بعد ذلك قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به اذا لابد في البيع من اشتراط نوع ثلاثه امور طاهر ومنتفع به ومملوك ناخذ المساله الاولى ان يكون طاهرا طبعا عندنا الأشياء في هذه الحياة الدنيا إما أن تكون طاهرة ويقابلها إما نجس أو اما متنجس النجس لا يمكن تطهيره غالبا المتنجس يمكن تطهيره في عنا مسألة بيقولوا مثلا فيها المتنجس قابل للتطهير أم غير قابل للتطهير قابل للتطهير ثوب أصابه بول يمكن غسله أم لا ويعلمه المتعاقد يعلم المتعاقد أن هذا الثوب قد أصابه نجاسة بول خمر إلى غير ذلك يمكن غسله أم لا يمكن غسله إذا عنده قوة في التطهير أم لا يعني يمكن أن يصبح طاهرا بالقوة ما معنى طاهرا بالقوة وطاهر بالفعل هل أنا قبل أن آتي إلى الدرس أنا مدرس بالقوة لكنني لم أكن مدرسا الآن أنا مدرس بالفعل عندما أقول مدرس مدرس بالفعل أنا خطيب جمعة الآن بالقوة عندي قدرة على أن أصعد إلى المنبر وأخطب جمعة لكن الآن لست خطيبا للجمعه على المنبر في يوم الجمعة بعد أذان الظهر وأنا أتكلم أصبح خطيب بالفعل لا بالقوة الآن بالقوة ومعنى هذا أن هذا الثوب طاهر بالقوة أم لا؟ طاهر بالقوة فإذا كان متنجسا يمكن إزالة النجاس عنه يصح بيعه أما إذا كان نجس العين والله هذا جلد كلب لا يمكن تطهيره لا بدباغه ولا بغيرها جلد خنزير لا يمكن تطهيره لا بدباغه ولا بغيرها طيب جلد ميته يمكن تطهيره لكن بالدباغه الآن نجس أم لا في هذه الحالة لا يصح بيعه نقول له طغيره اولا ادبغه لانه الدبغ عباره عن عملية تحويل ادبغه اولا ثم بيعه يصح ذلك أما لو كان متنجسا اصابهه بال ان اغسله مو شرط يغسل البائع انغسل البائع وانغسل المشتري انغسله البائع ليس فيه خلاف صار اصله طاهر لكن هل يصح لو اراد المشتري ان كل الناس بيجي بالألبس المستعمل يتسمى البالي احيانا بيحمل بنطرون بيعجبه بكتير بيلاقي احيانا عن عند السحاب نقاط صفر أو كذا يعلم ذلك أنه من بول قد أصابه من صاحبه فيأخذوا ويغسلوا ويلبسوا يفعل الناس هذا أم لا يفعل الناس هذا يعرف ان هذا الذي كان يلبسه لا يستنزه عن البول لأنه هذه جاءت الملابس من بلاد كفار ربما تكون غنيمة في المعركة كما كان يحدث ذلك للمسلمين فكانوا يغسلون اواني الكفار وملابسهم عندما يغتن يغنمونها في المعارك إذن يصح بيع كل طاهر قال بعد ذلك منتفع به في انواع الانتفاع احيانا انتفاع حلال وفي انتفاع حرام انا عندي اوعيه لصنع الطعام هذه انتفاع حلال انا طناجر مثلا وبعد ذلك قمت بالطبخ فيها هذا منتفع به أدوات نجاره أدوات حداده منتفع بها أدوات صياغة منتفع بها أدوات خياطة منتفع بها لكن هنالك أدوات أخرى غير منتفع بها أخي هذه كتب لكنها تعلم الكفر تعلم الإلحاد تعلم الفساد تعلم السحر تعلم التنجيم كل ذلك حرام هذا مسألة الكتب مثلا ناخذ مسألة ثانية هذه آلات ملاهي نهى الإسلام عن استعمالها كالمزمار وما شاكل ذلك كل آلات هذه هل يصح بيعها لا يصح بيعها هناك بعض الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها وقد تكون مثلا يعني لفعل شيء لم يحله الله تبارك وتعالى واحد قال له جيب لي شويه نمور واسود وكذا وكان ملك وحطهم عنده كان إذا عذبوا واحد من الناس يغري جوعة يغري عليها هذه وتاكله هل يصح شراءها لا يصح شراءها وامثال هذه الأشياء غير المنتفعه أيضا والله اعطيني شغله مثلا اعطيني بدي اشتري منك دبانه بدي اشتري منك زرقاط بدي اشتري منك زنبور بدي اشتري منك حردون بدي اشتري منك كذا هذه الحشرات قد يقول بعض الناس والله يمكن أن تنتفع بها بعقاقير طبية هذه لا عبرة لها. نعم. قال مملوك. المملوك بمعنى أنه له له عليه ولاية. ليش؟ أنه ليس دائما الإنسان يبيع ما يملكه. احيانا يبيع بالأصل واحيانا يبيع بالوكالة. احيانا توكلني أن أبيع لك هذا الثوب وأن أبيع لك هذا الكتاب. بيع الآن صحيح أم لا صحيح بالوكالة مهم أنه له عليه ولاية طيب إذا كان مملوكا معنى ذلك بيع الفضولي واحد كتار غلبه ما معنى هذا يعني يأتي إنسان إلى دكان لا علاقة له بها يأتي مشتري يدخل إلى الدكان يبيع ولو باع بثمن جيد جدا زان وباع وسلم وأخذ المال ووضع المال لصاحب الدكان هذا ماذا يسمى فضولي هل يصح بيعه؟ الرأي الراجح عند الفقهاء أنه لا يصح بيعه وهنالك رأي مرجوح يقولون فيه إن أجاز صاحب الدكان بيعه فقد صح وإن لم يجيز لا يصح. طبعا ليس هذا عندنا لكن بشكل عام أنا أتكلم عن هذا الأمر أيضا من جملة طاهر منتفع مملوك من جملة المملوك أنه قادر على تسليمه يعني داخل في كلمة مملوك البحر الأبيض المتوسط في بحر في سمك من عدة أنواع فمثلا لو قلت لك على نوع من السمك أخي بعتك عشرين طن من سمك كذا موجودين بالبحر الأبيض المتوسط روح خدهم كل واحد بيحسن يحكي الحكي روح جيب لي آهم بلوها ملكهم اصطادهم. طالعهم بعدين بيعني ياهم. أما هين؟ شاف الطيور الموجودين بالسماء بعتك ياهم هل يصح ذلك لا حتى ولو من اعتاد واحد حميماتي بيحسن بيعمل هيك بصفرة وبكشون وبينزلوا نزلهم بالأول بعدين ينبيعهم هن بالسماء لا ما بينباعوا ما دام طير في السماء سمك في الماء صيد في البرية بعتك خمسين غزال موجودين مثلا بصحراء أفريقيا بصح هذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال إذن ويصح بيع كل حاضر كل طاهر منتفع به نعم مملوك وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين نجسة لبيع كلب أدعين نجسه أم لا طيب قال الناس عادة يقتنون الكلاب للحراسة ويقتنون الكلاب للصيد نقول هذا ما يسمى اختصاص يعني أنت تحت يدك في اختصاص كلب للحراسة وهذا لا يمكن لإنسان أن يعتدي عليك وأن يأخذ هذا الكلب منك لأنه لك أنت تستعمله لحراسة متجرك أو لحراسة مستانك أو لقطيعك إلى غير ذلك طيب أراد أحد الناس أن يأخذه منك بمقابل مال كيف إذا كان لا يباع والكلب نجس حتى ولو كان للصيد حتى ولو كان للصيد حتى ولو كان للحراسة نعم الطريقة في ذلك نقول ارفع يدك عنه هكذا بدل كلمة البيع هذا اختصاص هذا يختص بك ارفع يدك عنه وأنا أعطيك بدل ذلك مثلا مبلغا من المال إن شاء الله يكون قدره مليون لرسوليه هذا يسمى رفع اليد اختصاص كل شيء لا يصح بيعه ويمكن أن يكون فيه اختصاص نقول برفع اليد ارفع يدك ارفع اختصاصك عنه واعطيك كذا هل يصح هذا يصح مثلا ما لبعض اخواننا الفلاحين ماذا يفعلون يأتون الى روث الحيوانات فيجمعونها في مكان وتجف في الشمس وتخلط مع بعضها البعض روث بقر وروث مثلا ابل وروث غنم وروث ماعز يجمعوا مع بعضه البعض او يقسم كل شيء على حسب ما ينتفع به عادة الناس تخلط هذا الروث بأي شيء بالتراب من أجل جودة المحاصيل الزراعية طيب واحد تعب وجمع هذه الأمور أو يجمع القمام الموجودة في البلد يخمرها على بعضها البعض وبعد ذلك تتحول إلى سماد طبيعي هذا السماد الطبيعي هل يجيز بيعه؟ لا لماذا لأنه نجس هذه الروث وكذا كلها نجسة لكن هل تباع؟ قال في عندي هلا هون ألف سيارة بيطلعون قال له... قال له ارفع إيديك عنه قال له كل سيارة بيرفع لك يا تريكس وبيحط لك ياها؟ فانا فأنا ايدي عن الاختصاص باخذ منك ألف سوري. هل يصح هذا؟ يصح ولا يصح بيع عين النجسه إذن كيف تصح بالاختصاص؟ حتى الخمر المحترم لا يصح بيعها في حال كونها خمر أنا عصارت عناب والعنب بالخوابي وأنا أقصد منه الخل الآن مرأ بمرحلة الخمر هل يصح بيعه في حال نوع خمران لا حتى يصبح خلان يبقى ولا يصح بيع عين نجسة ولا متنجسة كخمر ودهن دهن النجس لا يمكن انتفاع منه طبعا قد يقول انتفاع منه بالنسبة للناس لا يمكن انتفاع منه لو كان عندنا دهن نجس دوى نجس لكن هل يمكن أن أداوي به البقر أن أداوي به الخيل ممكن نعم ودهن متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره يعني في الحالة التي يكون فيها نجسا ولا يمكن تطهيره لا يصح بيعه أما يصح برفع اليد يصح هنالك أشياء لا تصح لا برفع اليد ولا بالبيع مثلا خنزير لا يمكن الانتفاع به بشيء ابدا على الإطلاق لم يجعل الشارع لنا فيه أي نوع من أنواع النفع، فهل يصح بيعه؟ لا يصح الخمر هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها بأي نوع من الأنواع ولا بيع ما لا منفعة فيه في أشياء الحشرات ما لا منفعة فقال الشيخ بالمثال كعقرب واحد قال له جبدي عقرب قد يكون هذا الزلمه الشخص مثلا يريد أن يأخذ عنده مخبر أن يشق هذا العقرب وأن ياخذ سمومه وأن يصنع منه دواء إلى غير ذلك ما في مانع أن يكون ذلك على سبيل الجعاله آتني بعقرب أعطيك كذا يعني بدل عن تعبك في تحصيل هذا العقرب أعطيك كذا ارفع يدك عنه أعطيك كذا أما بيع عقرب بكذا هذا لا نفع فيه حشر جراء مثلا نحل، إلى غير ذلك خنفساء بكذا هذا لا يصح كعقرب ونمل أيضا نملة تنتين هذا لا يصح ولو كانت كثيرة بأمل برغيت إلى غير ذلك من الأمور لا تصح قال وسبع لا ينفع السبع الذي طيب هل هنا السباع الكلاب من السباع ولما كانت الكلاب من السباع فمن الممكن أن تستخدم للحراسة يعني في بعض الحيوانات من الممكن أن تحول إلى شيء آخر ولذلك عندما تكون هناك طائفة معينة لا مثلا عندما دع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الكافر اللهم صلط عليه كلبا من كلابه فاستجاب الله للنبي عليه الصلاة والسلام صلط الله عليه الأسد فأكله يعني يمكن هذا تحت هذه الفصيلة السبع هذه فصيلة كاملة نوع أو جنس تحته أنواع متعددة هذا السبع الذي لا ينفع يعني الذئب يسمى سبع النمر يسمى سبع يعني كل هذه الأشياء إذا كان ينفع مثلا لو افترضنا أنه ينفع يدرب على صيد ككلب الصيد مثلا هذا لأنه جارحة ويمكن ويمكن إلا ما علمتم من الجوارح فإذا كان ينفع يمكن بيعه، وإذا كان لا ينفع فقط للتباهي كما قلت أو مثلا لأهل السياسة أو لأهل الظلم من أجل أن يسلطونه على بعض المظلومين فهذا لا يصح. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ. أما أنا بدي بيع عندي مناحي، هذه المنحى بكذا، مو شرط أعرف عددا. خلاص مرئية كلها مثل صبرة القمح هالمنح كل خلية بكذا يصح بيع هذا تنتفع بها من أجل العسل ارد اشتراها من أجل أنه يحرس له مكان بدا بعيطه وبيصرخ بزأزق في مانع زأج حدا ما في مانع للحراسة يمكن أن يستعمل فيه كانوا سابقا يأخذوا هذا العلاء مشان إيش حطوا عند كان يباع فيستعملونه لفصد الدم من الإنسان يوضع على عضو معين يصف الطبيب كان اللي حط لك على على رقبتك على كتفك على ايدك على رشدك على بطنك إلى غير ذلك هل يباع هذا يباع لأنه ينتفع به الفيل كان سبيل من آلات القتال مثل الدبابة في هذه الأيام هل يباع يباع من أجل القتال إذا كان شيء يباع ما في مانع واحد اشترى حطت مزرعة طاووس لا يؤكل الطاوس لكن ينتفع به لما هيك يشوف الألوان الزاهية اللي فيه بيستأنس فيه وبينبسط في مانع مت كما يسمع تغريد العصافير كذلك صعي صوته محلو لكن منظره جميل لما بيفرد ريشه منظره جميل فيئنس الإنسان به هل يمكن أن يبيعه ما في مانع يعني إذا في عنا أي شيء يمكن أن ينتفع به هل أدود؟ يوضع على التوت على ثمر التوت الذي يسمى بدود القز ماذا يفعل هذا الدوم؟ يصنع لنا الحرير فينتفع به إذا يمكن بيعه؟ يمكن بيعه وشراء إذا صار عندنا البيوع عبارة عن ثلاثة أشياء بيع عين حاضره فطبعا إذا استوفت الشروط الشرعية فهو جائز بيع عين موصوفة بالذمة أيضا جائز بشروطها بيع عين غائبة لا تصح أيضا لا يصح إلا بيع كل شيء طاهر منتفع به مملوك بعد ذلك قال فصل في الربا لما كان البيع شيء بشيء من الممكن في أحد فصوله أن يكون فيه ربا لذلك عينه الشيخ وسنتكلم به إن شاء الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين